<الإسلام> أحسب المات أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله لا يصدقون ولا يعلم من الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات؟ ان عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم احسنا الذي كانوا يعملون ولا قين الانسان بوالديه حسنا وإن لكشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرهعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن من يقول امنا بالله فاذا هديت الله فاذا هديت الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انها معكم أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمٍ بِأَنفُسِ قُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَن فِي الْأَرْضِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ والنمل خطاياكم وما هم بحامين من خطاياهم وما هم بحامين من خطاياهم من شين إنهم لكارهون ولا يحلون أفض لهم أفضا مع أفضهم ولا القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خلقين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجع الماء آية من عانم وإبراهيم اضال لقوم يعبد الله وتسقون ذلكم خير لكم إنكم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أو وتخلقون إشكى Hmm من الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبجوع الله المزفة وعبدوه وعبدوه وشغله إليه ترجعون وإنت كذبو فقد كذب أمم من قَادِرِينَ وَمَا أَنَا رَسُولٌ إِلَّا الْبَلَاغُ النَّبِيّ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ الله ينشئ نشأة آخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما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 وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات قال إنما اتخذتم من دون الله أوشانا موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأراكم منا وما لهم من ناصرين فآ فنادنا له نبوءة وقال إن مماد إنا عظيم إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَعَقْوَبَ وَجَعَلْنَاهُ فِي دُرِيَّةٍ نُبُوَّةً وَجَعَلْنَاهُ فِي دُرِيَّةٍ جَوَالَ الْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَنَصِيرٌ وَلَوْلَا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَسْعَوْنَ الْفَاحِشَةَ لَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اننكم لتأثون الرجال وتقهرون الضعيف وتأثون في ناديكم المنكر فما كان جواب قوم إلا ان قالوا اتلنا بعذاب الله الا ان قالوا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 فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم في بِهِ وَقَضَاهُ بِهِ دِرْعَهُ وَقَالُوا لا تَخَفْ وَلا تَحزن إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا مراتك كانت مَن وَاتَكَ كَانَ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّهُمْ يُنذِرُونَ عَذَابَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ رِجْزًا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ولقد تركنا منها آية زينة لقوم يعطلون وإلى مدينة لقاهم شعيبا سقار فَزَوُفَ فَقَدَتْ مُرْجَفَتُهُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِ الْجَادِمِ وَعَادُوا وَسَمُوتُ وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ مَشَاقِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَضَهُمْ عَلَى السَّبِيلِ وَكَانُوا مُشْتَبِطِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فما كانوا سابعين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه ومن من أخذته الصيحة ومن من خسفنا به الأرض ومن من أغرقنا وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا للعنكبوت كمثل العنكبوت عن كبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون دونه لي شيء وهو العجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لا يسل من ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تطمعون ولا تجادلوا أهلا الكتاب إلا بالذين أحبا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي إِلَيْنَا وَأُنْذِرَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَمَا اجْتَمَعَ فِي آيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَنظُرُونَ قَبْلَهُ كِتَابًا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّرَأَيْتَ الْغَافِلِينَ بَلْ هُوَ ما يجحد بآياتنا إلا الضالون، وقالوا لولا.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 وهم لا جابه العذاب ولا يحينه ضعتوه ولا يشعون يساعدوه لك بالعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين يوم يخشى العذاب من ومن تحت أردنهم ويقولوا دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واشعة سريع كل نفس إن ترجعون كل نفس ضائقة الموت ثم إن ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن ندوي من الجنة غرفا لن دوي الجنة غرفا سجري من تحتها سجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا على ربهم يتركنون وكأي سِفه الله يَوذُكُهَا وَإِكُم وَمشنمعَالم وَلَئِ سَزَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ سَغو الش وَتَغ شَمسَ وَالقَلَ وَلاقل الله يبتق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء قل الحمد لله بل أكبرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا وكبوا دعوا الله مخلطين له الدين فلما نجاهم إلى البل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناه وليتمثعوا فسوف يعلمون أولا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لا يصرون ومن أظلم من, من استرى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم بسوى والذين جاهدوا فينا على الأذين لهم سُبلنا وإن الله لم عنحهم